يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فاننا خلقناكم من تراب ثم من نطفه فاننا خلقناكم من تراب ثم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 وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وآبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق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 من الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيرُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ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 فالذين كفروا قطعت لهم فياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد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 يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوء الى الطيب من القول وهدوء الى صراط الحميد ان الذي كفر ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم مذقهم من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بشيء بي وطهر بيتي وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود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 فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثمَّ الَّيَقُضُوا تَفَثَّهُمْ وَالْيُفُونُ ذُورَهُمْ وَالْيَطَّوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَالكَ وَمَن يُعَظِّم حُرُماتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُ لَهُ وَعِدَ رَبّهُ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 فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومن ومما رزقناهم ينفقون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 كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على وبشر المحسنين إن الله يدافر عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا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 ناس بعضه ببعض الله دمت صامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصر الله من ينصره إن الله لقوي عزيز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 قرية اهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب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 الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم موفرة ورزق كريم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 وَمَا أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 ما قُتِلوا أو ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله له خير الرزق لا يدخلنهم مدخل يرضونه، وإن الله لعليم حليم.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 لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأرض ودع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم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 نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ أَنَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ